كثير من الناس يتعلق باصحاب القبور يدعوهم من دون الله يستغيث بهم ياخذوا على قبورهم يساله مدد والعون والنصر هذا الشرك الاكبر هذا دين مسلسل يجب على هذا العمل ان يبصر الناس ويعلموهم هذا اعظم الذنوب اعظم المكره الشرك بالله عز وجل هكذا دعاء الجن دعاء الاموات دعاء الأنبياء دعاء الملائكه والاستغاثه بهم هذا هو الشرك الاكبر الله يقول جل وعلا يقول سبحانه وتعالى وقد ربك أن لا تأبدوا الله ويقول سبحانه وما أمروا إلا أن الله مهرسين ونهدين ونهدين ويقول جل وعلا وعبدوا الله ولا في ولا ويقول سبحانه ويدوا مع الله إلها آخا أبرها فإنما حسابه إن ربه إنه لا يفكر ويقول عز وجل وأن مساجة لله فلا تدعوا الله الله قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير وان الله